ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرم الله للناس أمثالهم فإذا لقيتم الذين كفروا فضغب الرقاب حتى إذا أسخنتموهم فشدوا الوساق فإما من وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لن تصر منهم ولكن ليبلوا بعضهم بمعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يؤمنون أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم يا أيها الذين آمنوا إن تنصر الله ينصرهم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسلهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم أفلن يسيروا في الأرض فينظوا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أنثالها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 وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُوا الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَسْوَىً لَهُمْ وَكَأَيٍّ مِّن قَرِيَةٍ هِيَ أَشَدُّ كُوَّةً مِّن قَرِيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ أَهْلَتْنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ أَكَمَنْ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 وَمِنَ اللَّبَنِ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفَّى وَلَهُمْ فِيهَا من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 حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أمكوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم فَهَل يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُم بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْ ذِكْرَاهُمْ فَعَلِمَ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ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 ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقوم معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل عسيتم إن توليتم أن وتفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها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 فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأببارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرموا ردوانه فأحبط أعمالهم أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَنْ لَنْ يُقْرِجَ اللَّهُ أَضْوَانَهُمْ وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَا كَوْمْ فَلَعْرَفْتَهُمْ بِسِيْمَاهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْمِ الْقَوْلِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ ولنبلو أنكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله اعلم ما تبين لهم الهدى لن يظلم الله شيئا لن يظلم الله شيئا وسيحبط اعمالهم يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول ولا تضطرو اعمالكم ان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 إنما الحياة الدنيا لعنوا ولهم وإن تؤمنوا وتتقوا يؤفكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيؤفكم تبقلوا ويخرج أبغانكم ها أنتم هؤلاء وَمَن يَبْقَ لَفِئْنَمَا يَبْقَى لَعَنِ نَفْسَهُ وَاللَّهُ غَنِيٌّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَقُوْلُ